أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان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 فَلَمَّا تَراءَة فِيأَتَانِنَكَ فَعَلَ عقبِبَيْهِ وَقَالَ إّ بَر مِنْكُمُ إنّي يأَرَمَا لا تَرونَ إِنّي ي أَخَافُوا اللهَّ واللَّهُ شَديدُ الْ الععقاب إذ يَقول الْ المُنافِقُونَ والَّذينَ فِي قُلُوا بِهِم م رَضٌ غَرَّهَا أُلَا إِدينِينُهُم وَمََْيتَوكَّل عَلَى اللهَِّ فَإِنَّ اللهَّه عزِيزٌ حَكِيم.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 أَلَا نَخَفِّفُ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسَرَاحٌ حَتَّى يُسْخِنَ فِي لَرَدَى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 يا أَيُّهَا النَّبِي أُقُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَاءِ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ خَيْرًا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 والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والَّذينَ آمنوا وَلَم يُهجرِروا مَا لَكُم مولا يتِهِم مِن, من شيءَء حتىَ يُهجرِوا وَإِن استَصَرُكُمْ فيِي الددينين فَعَلَييكُم نصرُ إللاا علىقومَوْم بَنَكُم وَبَنَهُم مثَاقَ والل بِماَا تعملونَ بصير والذينَ كَفرَروا بَعْضُهُم أَلياءُ بَعض إِللاا تَفعَلُهُ تَكُم فِتنْنَة فيِي الْررض وَفَسادَُبير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 فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب نليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم،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 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن حد من المشركين استنجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتابا قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين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 يُبَشرُهُم رَبّهُم بَِحْمٍَ منِنْهُ رِضوان وَجنَّاتِ هُم فهَا نَعيم مقمٌ خَالدينَ فيِيهَا أَبدَ إِ اللهَّه عِندَهُ أَجرٌ عظيم.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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم